أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أن لا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إنا هو واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما عم يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُونَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُونَ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 ولو كره المشركون